ناخذ الاستثمار شاء الله ااا في في موضوع على اليوباني استكمال الكورس ااا الامر بعد اليوباني ناخذ في ال ااا في شغل السنه بنروح يعني البحر والبل وقومين دلوقتي مع بعض المنطق والبل هين أبقى في البحر ده اسمه ايه؟ ده اسمه ناشور الكلام ده أصبح لوقتي بقى قليل بقى قليل لمعنى لمعنى ما نحن نحسن سلال لن نجع حسن, حسن سلال ليس المقصود يعني لمعنى حسن مثلا سلال بحقر عنه شوية افطار. و لما أرسل معطى هاردة و أعمل الوكشن عني عشان أعمل فيها المفروب أن أجد أبطار أبطار مستورات تحمل صفات عالية تمام؟ وده مكلف جدا جدا يعني أنا روح مثلا أعمل قطيعة مثلا من وقت هجيب فيه مثلا ميت بارة يعني أنا روزي عمل قطيعة هجيب فيه ميت بارة ميت بارة من بالك مين بقى مثل حاليا مثلا 40000 جنيه يعملوا كام يعملوا كام بقى 40000 وكمان 40000 بقى مليون بس ب 4 مليون جنيه مين او بولي الكل اللي انا اشتريه ممكن ان نص بقنا يعني انا انا اشتريه فيه وراح الكل ممكن اكون مثلا باليوم ممكن اكون كنت انا الكل واحد اكون مين يكون والكل ايجا عنده ممكن شهر والنين يموت صح؟ يعني ممكن زي الهيام دي مثلا فيه الفين اهيه الكل يعمل الفين دي او زي ما قلنا بنتكلم في السيكشور ده يبقى السنة اللي فاتت الملوك بقي جرق فيجي يطلع نبقى على وراء واختباله يوم يكسر راح المليون بيبنى. معين طبعا المليون هنا ده رقم قليل يعني رقم بقول كده بنده نستمرمه بس ده طبعا رقم غير جدا على بوله لو رجعت الوراء لو رجعت الوراء في سنة الخامس سنة, الخامس سنة. في سنة 1950 كان البول لو جانا نقول مثلا في الـ AI لو انا اسلام البول في ان انا هجاب معموله الـ 2 ججل بيروانس يعني لما منه دلوقتي الـ 2 ججل وكرر الموضوع ده كما موضوع في الاسقور يبقى 3 يعني هجمع معموله من اربع اربع اجانب البريد كده. كم واحدة في السنة كم اجانب في السنة مئتين واربين مئتين قلنا خلصين مصور مثلا مئتين اجانب البريد وده بالوازي نفس عدد المقصر الانسانيشن يعني الامان هو وضع فو ازمعه وعازي يكون عدد المقصر الانسانيشن العدد بيبقى من مئة من المنزول الدنيا وفتسين من المثال في السماء. يعني لو عام من المثال بس على... على طول السن برضو هيمكنعني ان انا عمي سنكرويزانشان وولد البقر في وقت واحد ووالدوه في وقت واحد ما اعرفش عملتين تمام فاصبح بقى ان عايز اعمل كده ان اتفانسة سيكا موليس نشكالي مع المنزولة وفتسين بقر ووالدوه في كل يوم تلاتة بقرة تاة يعني كل في الأسلوعة عبارات مثلا يتلقعوا ويبدأ شعبانا على مضاور السنة كل شوية تبطلوا ويشتغل مشتغل في سنة الخنسين في سنة الخنسين كان البلد تعلماني مش تعمل البلد لكن يجيب من واحدة لما بنا قلنا ابو السيسين مثل معناكم بقى, بقى الإجابة الواحد بتجيب عربية فرض و زمان يبقى في أمانة في كل تخيل هو في السنة يجيب عربية. ماشي؟ لو يجيب في السنة. يعني هو في مليون؟ من هنا من هنا أصبح أصبح تحريك الحيوانات أمر صعب جدا لم تتفين بمعنى أن أنا قطيع أجد في مين في مليون ولسه عمومه كلز ومتأكد موال عايز مرده بهذه الأمر مش قد فوق متحانا فأصبح تحريك السين السين هو, هو الأرخص والأفضل وهذا الخطأ انا معتقد ان دي كل ممكن نقوله شويه بس عشان حصل زمان في ايام مثلا السادات كان كانوا بيلعبوا ايام السادات ذا مليون مستديم بول كان جاي مع وصلنا احمد عثمان واخد بالك وكان مشرف على اللي كان على المزارع الاستراديه المهم لقي واتكسر شهر و اتكسر ماش عارف ده تقرير كمان اللي عندي من البيت اول واللي جاي ده واجعه رهيب جدا وان ممكن كل اللي بنقط على الورقه هيتقسم هيقع يعني المشاكل المهم خلاص الموضوع اصبح تحليل السن من بره هنا واسهل كتير جدا بمعنى هي. بمعنى ان في توروس في ليكويد ماجر توروس ادى لي شيء مثلا 2000 و2000 جرعه سنتين معاين؟ في, في, في حاجة في في طرق الصغار فينا زي بتاع الشاي عشان ايه اشياء, أشياء متين دونه ولبحتهم متين في ساعة يعني اريف على متين مرة مهزين ولا في ساعة دون الحاجة دينا في كل انا اجل في في البوضة شاء الله كانت بوضش ومسا بوضش يعني دون الحاجة دينا في كل. ولا دول الخالة اللي أنا أبدأ بلأ أدول بقر مدام بقر عشان كل يوم أو في النسوة يقوله تعالى الله فأقول لدوله بقر مدام بقر على السنة كله لأ ده أنا أحكم في وقت واحد ويومينه في وقت واحد لحن يجي زي ما قلنا أسهم وأفضل وأوقع ويوفر ويوفق فيه في كبتا كبتا عشان كده لما تيجي تبصين لما تيجي تبصين البروم لانج كده ويبقى البولز وهي دي اللي لها قيمة دي اللي دي, اللي دي بتبقى اسمها بولز بروم اسمها بروم الليتستي يعني السبب أو اختبار اختبار أن سب راس شاء الله على ساعة 8 سنين لما هو ويصبح التفاتو الجول بيرونته يفضل السن شغال معايا بفضل ما السن مشتغل لما هو شغال السن اللي بعد كل ما هو مثلا ال بعد سن مع كل نقطه السن مش شغال تخيل بقى هو يعني حتى لما لما الدرح سيد وصل قدام يعني هو طور هو في الاختبار وهو مثلا نفس زيته الاختبار هي دي الكلمه وبعدين مخزن في في مجاز على الضوء بس ب 961 خلاص هو يوت وما زال السين بتاعه متوقع طب ما احنا كده ما شرح باختبارات ال... او او لما بقى اختار دول او اختار الصينه اللي انا يعني كنا مثلا زمان كحاس ما يسمى الصيام سيليش. هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم يبقى قوي سنه في فتره شهر عشان نلمهم في المنهج تمام بول لي خدوا بقى الطوالي بتاعته وشكل بتاعه ومظهره وممتاز عناصر الاختيار السيكشور ديرا ده لازم اضبطه بشكل ديجري بتاع السيكشور الاول مش بتاع العضلات اشوفه يبقى احد عناصر الاختيار انما القوام والشكل والصفات وراها المهم يعني انه كنت تفائل في بعض الحالات بنراعي كل من بعد الكل <تصفيق> ما ودخل المزاعة ان الكل ده هو هتفكرين بتوشي البلد اشتسر هم؟ اتفتق ازاي ده؟ روحين الناس خليفتين ماشي فكرين بتوشي بول. تتخيل تحصل بتحصل وغد بلد بتحصل اه ممكن تلك العاكيدة ولا اناها عاكيدة فلما انا واحد اللي هو هو ما انا فاصي ما انا فاصي ده فالطفالة كانت من دا راح تجد بقول غير مرور فيه طبعا مرحبك الاسمين ومعادش ينفع ينبع ومعادش ينفع أصل دا فلوس وطفا ينبع فأصبح قولي التاني فتاة صامة وبقى وبقى فحاجة اسمها استروبو سيليكشن وبقى فحاجة اسمها ايه؟ استروبو سليتشا. استروبو سليتشا. ما ما هاتش يلزمني لا يلزمني ايه يلزمني الاستر وهو الاستر اللي لا يلزمني الصفات الموجوده في هذا المستروق اللي هتشتغل على وانا هنا الكلام ده على السفاة <مصفح> اللي هتوامر سوحنا قلنا الكلام اللي هجي كده عقبت من خلال حاجة اسمها البيتي ايه انه انا عندي مشكلة مستايتس فاجيب بول بقال انت مستايتس عندي مشكلة حوافر اجيب بول لنزفر الحوافر عندي عند كده كده المهم ان البول اللي انا هجيبه يحسن السفاة فلو انا ببقى الاتف بقى الاتف من بقى العالم يومشي اه وبعدين اجيبكي واسع سين ومنده واسع من البول البروجنتيستي يقوم مولاده يطلعوا 1.5% من الجولة ده وبعدين أعيد عليهم تاني أفضل بعد مين أو جنين أو ثلاثة ووصلت إلى مستوى معين من الجولة من, ال... من عشان كده لما الشرع على الولد يعني مثلا ديهم كندلاء مالكاسس طوقية كبير أو كبير جدا كل اللي فيه جانب كل اللي فيه مصر 10 جلد. أصبح هذا بير أول كل اللي فينا عشر بوز، بس العشر بوز دول بدون ملايين ملايين ملايين، معي؟ فلما هاي المشكلة، التعاز هذا يقول أصبح هون بيز أو هالعيل، هذا يقول ما تعملناه أول كل إنه كل فقرة الفترة... كل فقرة لازم شيء حلو. كل فترة لازم نشيل على ماذا مع سين ماذا معناه إننا هجمع ميو سي مش كل مرة هجمع يعني أنا بجمع الاثنين والخميس على فترات مش إنه طلاباً أن أتأكد لي طلاباً أن لي أن هذا المولد المولد هو المولد و المولد هو المولد و أنا أستخدمه ببعض أن فبالتالي ليش أنا أعمله على ربو فيروس؟ يعني مثلاً لما يقولنا مثلاً ثلاثة شهور أو معني معني ما بمعنى مشكلة صح؟ يعني في النص كده حصل فيه مشكلة في التست حصل في بيجيني حصل فيه, حصل, فيه أي مشكلة حصل؟ كان فيه أوربيتيس كان كان أو ما نقول ثلاثة شهور عملناه ولا بإيه؟ ولا أحسن ولا تكفير ده ليه؟ لأنه بناء على الباليواشا دي أنا بحدي بحدي معدل تكفير يعني الباليواشا فيه بول مثلا فيه بول مثلا مليون زي ما هيقول بعدها مليون سمال في الملي متر مقع مليون في الملي متر مقع يعني ملي عشر أسو تسعة في الملي الملي اللي بسحاب السنم له اللي بقول له مثلاً فيه في الخيار في الملي في كل تاني يجيب مثلا مليون ومتين ألف إسبار في المليمتر المكعب يعني يجيب مليار ومتين مليون في الملي وفي كل يجيبته مية ألف في المليمتر المكعب ماشي؟ ماشي؟ يعني إيه اللي عامل اليوتيوب ب 100000 بناء على الرقم ده هو بيحدد ولا بيحدد معامل التخفيض لانه استحاله ان في كل مليون و1000 يلقط نفس عامل الضغط اللي في اللي هيلقطه من البول اللي بيجيب مليون في الدفعه لو خدنا مثلا ان انا عاوز يعني إنه لو إني كل دوابت لو إني كل دوابت بيجب مليور في المتر من يبقى مثلا واحد من عشرة في عشرة وصف سعة في الملي صح ليس؟ صح؟ في الملي ولو إني هو بجيب خمسة متر يعني في الجانب واحد بجيب خمسة متر ولو إني النايف يعني ده مش كلهم مرة يعني المليون المليار ومليتين مليون مش كل مرة فوق ميتة لو ان نسبة الموتير الليلة جيدة 80% ولو سابت عندي وقاعد سابت ان النسبة هي تجدوز عشرة مليون عشرة مليون بس هنا لازم نقول عشرة مليون هنا مهم هل العشرة مليون دول ليس تجميع من الحي والميد لنفعش الحي والميد لأن عشرة مليون مطلس عشر مليون دولار مطية إنه ما هو مطية بحل، والواحد بحرق وببحل عشرة مليون متر مربع. لو جيت بحسبة بسيطة مثلا واحد عدد الأخطاء يعني هو في وين جاء؟ لو مثلاً ضرب مثلا واحد من عشرة في عشرة أو تسعة ده ع عدد الأسماء اللي في واحد بيقوله وهو ترك ملي تجيب خمسة في خمسة وما عدد الإسبرمات المبوض فيه بس في الإجابة بحاجة بس دور فيهم ميت وصعب اضرب في اضرب في كاملين ما هذا على مينه يبقى انا كده هتطلع لها هتطلع عدد الإسبرمات الحية في الإجابة كلها لفوق هتطلع لها مراتك عدد السببات الحية كلها في الإجابة لله كله لو قسمت العلمة على العشرة اليوم يطبع على قدرات عدد الأبطار أو عدد الإنسلات المتوسس عدد الإنسلات المنزل. يعني هذا الإجابة يجب ان لو لو نرقت مثلا في عشرة و سبان و عشرة و سسنة عشر ساعة. ساعة. ساعة. ساعة. عشر عشر لو حسبتها لو حسبتها ستة 7 تمام عشرة وستة تمام عشرة منور ودا لو لو رقم وده كده ل بقى صح والمليون دي توصل للميه دي خلاص تبقى كده خمسة مليون بجد والله هو هو هي انت كده متاكد ما المهم يا اخواتي تمانية ولا تنمين تمانية تف تمانية وتمانية وارباني وعمل تمانية هذا ده أنا أعوذي بصوح بها أنا أعوذي بصوح رقم ده, ده عدد الإنسوليات اللي في الجن كان رقمية وتنمين في الوحد في مكان المكان يقول لهم ايه المكان يقول ايه ها انا لسه سحب الميتر دول اللي هم دول تنسحبوا من كام يوم في الفرن اللي هم يا مسر الاسئله بتاعه لو لو ما انتوا مش ما تقولوا مش فاهمين استنى يا مسر يا رب بقى هو مش ولا دي هي صياد السنه من صاد السنه بيوقع كمضه ولا منه في السنه على المجادله في السنه بقى وبتصحى على كل عدد تسليمات الجوز في الجرد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ده اما في ده على اللي بنتي للبول يطلع كام؟ يطلع مثلا بضرب اسمار دي اهه اتوتى ده صح؟ ساعة صح؟ ساعة ستة صح؟ صح جميل؟ اه صح؟ اه ما مضربش بس ينفر ده صح نفسك يعني ستة و كان بضرب السنف ستة و تساعة يعني بضرب قرار على مئة ألف على مئة مئة ألف ضرب هو في النشرة ما راح يحذف ستة وسنتين ثالوثين مئة ألف مئة ألف خلينا نشوف مئة ألف المئة ألف المئة ألف في ميتين جنيه يطلع كم يرادني عن 100 ألف في ال 20 الص الصص الص الصص الص بحيث... بحيث... عش مليون وآخر صفر تاني عن مليون ده اللي بقول في السنة هو مليون ها هو مليون لا هو مليون بس ما أقول لك رفضنا الراحة يعني عارف يعني اللي حف يعني إنه يجي عليهم كده لحد ما ما رفنا اي اي فالراحة كده على بقية يعني ما يخوصهاكش كده ومش بمليون شواء في المسادات كان بمليون جنيه مستدير الجنيه مستديره كانوا كواتي طب ساعتاش ها 29 كان بتلاتين مليون جنيه كنتم تخلي المدى مدى للخطار اللي أممين ها ماذا شما شاء الله لو الناس اتراك تصور لكن من خلق نرفق نيب من خلق بقى اتخلق لو عندك 10 بولت سنتر يعني يوم تاتي عمل بسنته و 10 بولت بصح وشاديين وكل واحد يوم يوم يوم تاتي بسنته 20 يعني كنت في في ده ما يضحكش مش لاقي مسايله ما يروحش بيقول ده ده تخيل ان هوش بيقول ان واحد 100000 يعني مثلا ممكن يغطي 5 6 دول لا كل البحر اللي في مصر اللي في مصر اتصدق وكل المزارع بتاعتها بتاخد 200000 ما زلنا يعني لا على على ويقول كده والله إلا الله ممكن تأتك إلا أنا المسلمين قالت مهوكي كل ده المشي هكذا فين أدنى الخمس لدي المشي هكذا <تصفيق> طبعا وصل حاليا إلى أعلى كعلى يعني مثل فيه أبقاء وصل كيلوين. كيلوين في ذلك الغدراب إلى 90 كيلوهات كباشي؟ 90 كيلوهات في في الوقت في الوقت اللي احنا عندنا ال 90 كيلو ده اللي هو متفقر في في شهر هو هو عباره عن تحت شهر شهر عشان بيجي ثانيين المقره وصلوا على المرحله المقره بكذا 90 كيلو ده كل لما تيجي لازم تبقى تصين من الجول عشان تختبره وتلقح به متابع اللي هو بوركين دي اللي منه لما نقول لفترة من هذا الجول لازم أخداه لازم أجمع عيني تصين لازم أجمع تصين أنا أشغل بات عيني تصين سواء من البروسيسين سواء عن البروسيسين كهو عامل كميوش عيني كتا كده بغامل لما نجمع لازم أبحث عن طريقة مناسبة في المجهة جمع سيني كنها ونحن لازم ابحث عن طريق مناسبة. الطريق في الأخيرة. في الأخيرة طريقة مناسبة الطريقة اللي قبل تكون ايه في الاخرة في الاخر ايه طريقة الكابنية يجب انها تبجين في الاخر تبجينه قد قوات قد يديني ايه جول وادي يعني البولتين متطوروا لبعض بمعنى يعني, بولد يعني بولد بمعنى اللي ايه بمعنى اللي هنا ده هو في, في الاجابه طبعا في الكورس بتدي كمان لو في 10 يعني في 10 دخل 10 على 5 يعني, يعني الجول بتطلع منه 200000 يعني دي 40 في السنه انت اللي عملنا عليها يجي بالناس في النهايه تديني ايه تديني جولد كوانتيتي كوانتي اند جولد يعني ايه جولد كوانتيتي يعني ايه جولد كوانتيتي كوانتي يعني كل لو كان ب خمسة يجي بالطريقة اللي في الديمو ب 5 تديني ايه 5 ده كوانتيتي ما ينفعش، يبى كل مدينة خمسة وعاء عايزها لما هقول واحد سين وهم الدنيا واحدة ما ينفعش ما ينفعش كل الليعة عشر، في الطراد إذا عايز مشبع إيش جود كواليتي جود كواليتي الكوالتي مرتبط حتى الدنيا، الكوالتي مرتبط حتى الدنيا، اللي, اللي. اللي سبير وماذا وماذا بيورد التحسين؟ السباق سوق صفر طرش على ما يبيع يعني يعني المول مليون ومتين ألف السباق في الملي متر المكعب يقل شوية ماشي بس يعني ما ما ماشي في متر صفر ألف ماشي في نفس الوقت لازم السباق اللي جاي يكون كلين. إيه إيه إيه يعني بتاع مش نضيفة ها؟ حاجة مش نضيفة وبعدنا السيني. فنزل السيمين وكل حيوانات السيمين الكوليك بتاعه ويس كويس اللي صف وصف وصف كويس بس في دي بالإسم الـ فكسي باط ها؟ باط خلي بالك مهمة قولي دولة مدمع فوق فوق لو انا بجمع في المبوبة يعني المبوبة ده فيها شوية ماء وكبتها ونشفتها وما زال فيها بقايا بقايا ميزة المية بري توكسك بالنسبة للسمن اجمع من البول وده اخطأ كتيرها بقى بتحزن اجمع من البول وبعدين اروه افحص السمن الاقي السمن ماء كلها بيت اروه مع البول ان هو ادفعها وفي نفس الوقت بقاياه مغلط لانه الخطأ فان؟ تجميل في طريقة التعامل مع العين او في فريق التجميع ده ان انا لما مثلا واحد في يوم شد زي اللي احنا فراح رمى على الانبوبه وهو جاي من بره نوع على ان انا مرمى في الانبوبه اللي سباق حاجة حصل له حاجه اسمها شكه جاي ودراره عالي فجاه طلع في البلد جاو روت شكه ما فحص الاقي نص الاستخدام ليه وهي ليس اكيد اللي ملوش ان ده بسبب الايه بسبب التجميع <تصفيق> <تصفيق> عندنا هذا طوب إذا لو طوبه مهم مهم أو سيم إن يكون يكون طوالتي أن يطوال تسير كان فطور زمان ذهوا ما بدأوا ما بدأوا ما بدأوا يوم يعمله مالس مشاعر يوم يسوي الكل يسيب البول ديها من على البار البول يقوم بجاكوشان ها الباره بجاكس فانيحك بجاكس هنا السنكوس لما تقول وبعدين البول ديها من ديها من جاكوشان على دور سنفورمس لما يخلي البول ديها من والله بقى الموضوع يوم اللي موجود في شيء في دي طريقة على مرض انها غد منها, منها لكن خاطرة جدا خضرتها في, في ايه؟ في في اين السين ده هو يزل لو انا هذه البحرة تعالي من اي من اي من او اي من فكشة فانا في السن وانا انا ما ادلقى احبوا بحر تاني على الوقت مشكلة مشكلة دا. صح؟ فخلاص بداشنا رجعوا قالوا ايه؟ قالوا نحط ليسوا اللي أنا أقول عليهم ليسوا سواي في الديكشن فورين داير في الديكشن أنا أنا ما أقوله ما وبعد ينزل او مسحب السيم اللي في فجاي خلاص كده بس هذا لو في مشكلة صعب اللي مرة لو الله الله في لحمة قطيرة تمام او إن أنا خمسة سنين حتى كده على فتاتي بعدين اخلي البل يعمل بها ديك ويعمل الجاكوليشن إلا يحسنني قلت عدد لأسفيني اللي هتعمل هي صح؟ لأسفيني هتعمل هي هتتشرقها بالسيني اوقع عدد لأسفيني اللي معملاها استويتني استويتني ألا تكون السيني اللي هي تحت نفس العيو وها المنطقة خلاص؟ قالوا ده مربع الله ضغطت يعني قالوا يعمل هذا أستعمل لبركاتل دراما باب أجيب باب زي كيس وأعمل لبركاتشن وأحطه في الفضرين كده ماشي؟ وبعدين أطروف الباب دي جده بابا هاكي مسبتة على الباب بابا وبعدين أخذ بجون دي وينزل السيون هيني وبعدين أخذ الباب دي وأخذ بجونه هاكي من المنسل من دائمين طريقة صعبة من المنسل من المنسل من المنسل من وصل ما يفرح الله واصل هم أحسن معه للأمامة يعملوا حاجة سيميوليتين لفرهم حاجة حزايا لفرهم اسمها Artificial فرهم اسمها الأمامة Artificial Artificial او ما سأبوها طريقشية مش نشفر تماما في ايه في إيه؟ البول. البول لما بيجي عمل مادن لما بيجي عمل مادن ان اتوفر في النفس والفجرية ثلاثة عالية وفي لازم الفجرية الطبيعية او او ما حر يعمل بعداً یه عمل سیکین فریاد اشرح لي حط حط و مش كونفدرشن اللي انا في كده ان انا احط له ثلاث اعداد من الصوابع ثلاثه ثلاثه راس اللي الاي لو خلنا مثلا بتاع دول زي ما احنا شايفين ده كده مثلا ده اللي هو اللي هو اللي بره كده عليه ده علي ده, ده اسمه اوطر ده اسمه فارو ده كده فارو بيقطع هنا كده الفارو ده فيه ايه ده فيه الميه والهوا هنقول عليها دلوقتي ازاي بس الميه والهول. عندها طول على حوالي 40 سم 40 سم وجوانا ده ده الميه والناس والهوا بيقولوا ده الانرسليف اللي هو زي ما انا شايفونا هو نظفنا واحد و واحده ده كده ده اسمه ايه ده اسمه الانرسليف ده صوت رابر رابر صوت رابر زي ما اتشايف مه؟ ده؟, ده بتعمل به ايه؟ ده بيتعمل به ايه الانرسليف ده هو دي يدخل روه, ويدخل روه, ويدخل روه, ويدخل روه ويدخل. شكله ده بقى طلع شارت فوري زعلنا هنا هنا طرفين برضت على هنا يتعمل ريفليكشن على البتاع ده كده شايفين على الطرف ده اتقل هنا والطرف ده اتقل ايه حصل لما عملت كده حصل ايه بقى. حصل ان هو خلق تجويف ما بين الأوطر جاهل ونوى السمين مفروم؟ يعني لما نأكل دي كده ونأكل دي كده بقى بقى في فراغ ما بين الاثنين، بقى فيه اه؟ بقى فيه فراغ ما بين الاثنين. الفراغ ده معمول ليه بقى؟ الميات معمول ليه للمية الدهوة ده قنية اولا ده ماك أو احط او اصيقه مية مية افتح الباب لو اني فيها مثلا لو قلنا هنقول كده ده كده اهو وده كده وبعدين دخلت لي راسين اللي بقى قفلت الرنا راسين وعملت له الفريكشن دي ووضع كده قاومه في هنا برضه اهو اللي هو ده هو برضه او مصوت بالموازي بس الميه دي الميه دي يعني الناس العب حارس ان الميه دي ما تغرنش الفراغ كله صح لان لو غرق الفراغ كله لما حصل عينه اتثقل خلاص لو جانبين سيكون كل كده مفيش مكان هيفرق على كون تمام؟ هياه؟ هيفرق على كون طيب اعمل هياه حصول مريض المية دي تعمل تلتاني بسميز نهوة تعمل تلت الماء هكاملو اياه؟ هكاملو الهواء هكاملو باياه؟ بهرق اخط مريض المية دي حرارتها تبقى مثلا خمسة و ستين مرقى من اقوله تبدأ هو هيتجمع من عامل 65 هو هيتجمع من عامل 65 هو يعني لو انا اتخطأ و قمت بتخطأ انهو يحطوا ماء جيدا و انا من قول يقوم يعمل في الانشان في الانسلين و مالا فى ليه ما على عامل 65 لان انا مجاهز هنا يومون كنه عامل ساعة و رس ساعة وبعده مطلع يومونون مبايير اكتير ضاير اكتير ابن التنمية تكونوا حرارة اكتير طب الحرارة الأنين وارجلية من الإيمة بسمي الجديد يعني من الترمونيوتر بالترمونيوتر ما هو ده ترمونيوتر ده ترمونيوتر بس والله اصلاح والله شفت اللي ناس مهمة بـ 3 مئة من المئة مني او مئيس الخارقة بالـ 1 متر العالي حالي من بتاعها عيس الخارقة من من عـ سنفرز بتاع الـ سنفر هناك شايفين هناك اتخطه مئيس مئيس وئيس الخارقة الـ بـ 3 متر مئة 32 مئة اذا ما اخطوه انا اخطوه اشخنة المكان ما اصلا بارد لعنى ما جئت شونه ده ده الوقت ده انا اخطه 65 درجة او جئت ما دجية احتنا 65 درجة. ده باند. وعن الاوتوماتيك ان هو يضبط الحراره وابدا من الفاضل الان فوق حاجه انفخ هواء بحسب اللي تسمح تسمح بمرور يعني انا بنفخ وبحط صبع كده بقى في بريشر خفيف على صابع تمام خلاص بقى كده ده بقى كده في الجهه هنشوف ااا طفولنا ااا على احسن اوضع واسهل ان شاء الله بالعرض یا a uh -huh. بفرمایید نکات و تفصیلات مراولا لو لا كل صوت. نعم. كابيتاج شاف والله. و اصل وقت که می‌تونیم و مشهد کردیم نه بعدش حالا می‌ببینی هنا اسمح ايه هي جاهز ليس الحرارة كين كان سلمون طب كين اللي هو الماء ويني مضارة عشان ليس 35-60 ويني دولة احط حاراتها جان 65 عشان في نهاية اجمع على طرق حرارة دولتها طبعا كل كل بيبقى مضارة حرارة يعني يعني مثلا في كل بيجمع عندنا فريق وفي كل بيجمع عندنا فريق واحد ممكن ثلاثه بعض يكونوا متجمعين 5 و2 هو كده بالضبط على انطباق على درجه حراره ليه كده نرفع الرد دي نرفع لا الرد لانه معروف ان درجه حراره الفراغ بتبقى اعلى من خمسة تسعة تلاتين ونص بعيد، فاهمين؟ في أثناء إيه اللي هو بالتالي لازم أعمل له سيموليشن وأخليه درجة حرارة عالية عشان أو يوازي أو توازي نفس إيه نفس الراديو. لما لما أرى أحس إيه فيه بالمرة خلاص إنه أو ما ليه؟ مطلوبه إن أنا عشان أجمع إلى نهاية الأول ونهاية الأول واجهز التيزر وجاهز البليس بتاع الكريش او الصيف كله كده لازم لازم الاول اجمع او مجهز الحاجات دي لازم ارمي دي خلاص اجهز البول اجهز التيزر اجهز البليس ما حدش سائل انا نفسي سائل ولما دي كده واجمع السونا ريفر صح صح ما خطرش بالا كده، ده لسه ما بفهمش، صح؟ خطر على بالنا، ده لسه وصلتش يعني واحد بقول على كده والبتاع كده واروح كده ما حدش أن لما البول يجمع يروح صح؟ بس، بس، بس، بس، بس، بس، بس، بس، بس، بس، بس، بس، بس، بس، بس، بس، فيقوم فيقوم هو برغم نفس الحاله بتاعنا اللي كده يقوم بيرجع هنا كده برغم ان سكرانه متعرفش ده سؤال 2 برغم يقوم بس يا جماعه بعدين ديستيديوه. ديستيديوه. في في في كويس. ديستيديوه. ديستيديوه ديستيديوه دي قديستي اليوم أو قديستي اليوم. كلامه. يلحق هذا. فيدا كده. فيدا. كويس. قديستي اليوم قديستي اليوم دي وراها قديستي اليوم ما صار حوالي عشرة بليلة بس. وركبها هذا فام الفام ال ال المبلغون وقطع بعضه بوك. أصحي المهمة هو في الجو البدد اللي زي ده هو ان انا اعمل insulation, insulation, اعزل الانطور والرابط هو انا اتجوب خريم بينهم ان بقى في حت القمات لقى هالك انا كامرة قطعة مثل من القماش بقى هالك انا هالك في ديه في او احيانا في فوق باص يعني يوم دافي ده ده مياسونة دورت عروتها سبعة وهيكيبها هذه الأرضة على الرجوبة بعز المسكين اليما ينزل في الرجوبة ما يصفضنش بالحرارة يعني عندما يصفضنش بالحرارة وهو ناس عضل ثمانية وثلاثين ما يمتعه بثمانية وثلاثين لعشرة ووزيك بالأول بسلماتها الثلاثة فهو يعني يعزينه عن الأول أنه هو يأخذ اللي هو, هو يتعرض يعني أنت كده شوفو؟ لكنني أقول لك أنك أنت في <تصفيق> وينك يا فراس السلام میتونی ازشون <parachuteBecause> of <laughs> the الابن بتعطيبه اهوه طبعاً لنا منتا اجاهز الابن منتا اجاهز الابن انتم معاً لتقش اروف حجم البلده يتخذ الحجم بتاعه اهو ديته انا كنا ميندس انا كده يعني البلده مفدد يعني اصار يعني مفدد اه حجم وعينه حجم ده اش هكتكيل اوه وعلى اقتل على هاته مش كبير ده طبيعي ده طبيعي ده طبيعي ده نتعطل الطن ما تشوفش العجون اللي عندنا دي العجل لو كان مطمئة كبير بقى حاجة كبير ده كده العجل اللي هو من ضرور لهم مسعى فهو بقى رابط هو المفروض هو مشتغل عشان مطمئة على بقى هو ده, ده محبوب الطاقة العصناعيات كده شكلة طبعا الطيزة في المراكز الطاقة العصناعي مفيش أناس فالبولز بتنبقى على بعضها يعني بيعلموا البولز على الوضعين الوضعين. بعضها تيضا بيقبول المعضة جاد عليه التامنية يجمع الوافل تاني والعكس وعالكس زي ما تشار ليه بقضة؟ بقضة من بقضة؟ بقضة من بقضة؟ حاجة الهارة بقضة بسيطاعة لان دي اللي هتكون لابسة للبول والدي اللي مع الابي وهبس ده الابيه هوني احنا بيكبه عليها ده كده اللي حينيه بس اكتوب في ده اكتب برضه ده من كل بولزة احيانا تبا يخلق ده في البلد. ده شايف اللي اكتب اللي امهول عليك؟ اه ده كده بعمل اه بعمل رفليكشن بالطروف وحق رابر مني أبطأطع هاي الورق عشان ما أضن المية بتفريشهم اللي ما كان بيها. قلب من الناحية التانية خلاص، وعمل الطرف التاني. شط الطرف التاني خلاص قلب واربط عليه الورق وبعدين ما أحط البور وده. تنتزر مع بعض شوف انت الكلب لو كان بقى واقفه وكان بيولد اثنين دول بقى اقطعوا بقى اللي هي من شوف ده كده الطاوله هيشوف كام او او ان انا اجيب البنتزر مع بعض او اعمل راوند للمال حوالين البنتزر كده اخلي بره واقفه ولا اجمع عليه ولا تف على هو كله بيقف ببص كده نشوف عامل ايه اما نيجي كده اعمل ما يسمى الحاجة اسمها فولس يعني ايه فولس مانتين يعني اخلي الكل يمط على البقرة وبعد نمسك البنس بجي طول ما هو ما وصلش الفرمينة طول ما هو يعملش ما يعملش جيكوليش عمله مره بجيش كيف ده يزوج الربة البنسي العام مجابش بترميسة بس نعم نعم بص كده شايف البول باين كده؟ انا وانا بجمع اللي يقف على الجنب الشمال بتاع المول. عشان الكريم يبتدي اليمين يعني شوف زي ما هو كده لو قلنا انا كده ده بينا كده وبعدين وانا بعمل البول دايما, دايما بيبقى مستخبي من فوق لعنده كده عشان المرايه السفره بتاعت شايفه عامل زي كده طلع ونزل ده صوص خالص ده ولا عمل ما عماش ده فوق طلع ونزلتها فوق سمم وملكا عامل نفيني تاني خلاص؟ طبعا انت البول شوف الان دي ازاي كده عشان انتقار رسول الله هنا ونقراش وبعدين لما مان يبوسوا بصورة ماني شوف خلاص كده عامل نجيبوش السرص دي كده البول عامل نجيبوش اعمل ايه؟ او ما نفتح البول بصورة بفضل مي او ما خد في البرجة الهين ومسينوا كل ينزلها. ما عودش قافل هنا بقى كده يوم السن يبضل مجمع فان من اقرص يبقى كده نوم يا سماء دي تبتاكي من الدوة تبسع السن يبتاك اهم اروح افد السن افد السن و افد السن السن و افد اعمل نحط السن في كل على ضرب الحرارة داكي شنبه يا هي أقدر أشوفها وشوفها وحط نقطة من السماء وشوفنا حقل من السكوب شاف وفيز بالمد وفرط حرام أنا بقى بقى ما أظ عندي مطحرة وعندي مطحرة وما أعرف إنه ولا لا ما او بتدرش أو يطيل عين كم واحد مطير وكم واحد يه وكم واحد ما هوش بتاع الريشه كده ماشي طيب انا نزله كده حاضر مش هتفهم ما نفس نفس الكلام اللي بنجمع نقف على الجنب الشمال على الجنب الشمال بتاع البول ربنا الريبيدي شناخ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أقصر بجوتيانية شوية عشان أنه قاية تكون هو كثير وغاية في الناس ده في طفل من الهاتف طبع الله قولنا أنه مالطب على طوله وراس ومراوس ومراوس ده كده أحايني معنا في الفترة العديد وبالتالي ده خراوس من الهاتف لا توجد مكان ولا في يعني مثلا يجي البول يطلع يجري تلاقي الدينة الطراب تلاقي الدينة الطراب تلاقي عين دي السمن بقى الدينة الطراب ويأخذ واحد. زي ما قلنا احنا ما قلناش مثلا في المتالي فبنعمل الهبنس بقى بقى بالمان نعمل البرشاة في الهوى ان انا قضمت هواء في الان بالتاني قضمت الروطة في الوطة في الوطة لتصبع صبع انا برفضت الوصبع ياتي احيز اني محطش لما اقفل اه ولا اسيبها مفتوحة كده يدفل ما فيش عادي برشا اهيه اللوقت التاني اللوقت التاني بقى هي الوبريكيش اه مركز الزيت وهنا نقطه نقطه مهمه على التيرموتر الضغط بتاع الزيت اللي انا باخذ يعني الترمومتر اللي انا باخذ بيه لاخذ قسوره بالترمومتر اللي انا باخذ ده الضغط في حته وعلى ال هو على المقدمه فوق على لما هيتبقى واحدة من حته كبيره قوي طبعا الحرارة العاليه دي بتسيح الفازلين الفازلين ده جاي بسيح. من انجليزي الحراره العاليه بتساوي وهنا دهن هنا كده بيسيح في المرطاب وينزل لو انا اخدت كميه فازلين كثيره وحطيتها هنا هتسيح وتنزل فاس تنزل في الصين تحت دي مشكلة مشكلة ايه انه لما ارفع الصين لما ارفع وانتا شاكدت على الشريحة في الفيديو كارفيني وكل وقلت اسمام ليه في الراحة الفاسلين مادة جديدة الاسمامات تنزع في العضاية ما تبص فيناه كل من الى فتسة سكة اسمام في بعض كذا هو هو اسمام ما هو مش الفكرة اللي هو مالين كرام لأنه والده بريزي ونزقه ببعض فهو مش ما وهو مش عارفيني عن الله طبعا قلت ايه؟ هيقصر عليها ده انا السيسي هيباوز بعد او بخلص تجميع بأفصر الحالات اللي كانت بيها اخي انا مش اقول انا كلمة اللي بعد او بخلص تجميع بعد او بخلص تجميع بقو ببصر الحاجات بيكون ده ده محبوه. يعني كل ان تكون لوحده ان هو الوحيدة بكينا بسكينا طلعه ان لوحده واعمل اعصي له المصود يامبال كربونات عشان اشيلي بريز ماتين المبدأ اللي هي بريز ماتين انا ده اوه معظمه بس الفزنين افضل ما هو معنى ده مياه محلول فلية ووايقه اوه مشيه بريز ماتين وقلت للحاجات الاجاز وقلت للحاجات الاجازة عاملتها عطارها في الهوطة انت شايف في فلسطورة تحطي في العقب من المرة التالية يبقى كل مول كل مول من ايه دور الايب او او ايب ما او ان الايب ضروري كده او كده بعد كل ايب بعد كل التوليش مرحب بقيت بقيت حد سؤال في الكنان وان شاء الله وانا رضي الله ناخد بقيت في او سورة التنكشة في الحيوانات الان باشي؟ طبعا بس ادوكم بكتبوا اسامكم اطولة كتاب نعم كتاب العمل انا مين سؤال كويس